إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتذرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأقرت يا أيها الإنسان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 كراما الكاتبين يعلمون ما تفعلون الله اكبر الله أكبر بسم الله Ammana walan kalhamd Allahu war-Rabb Allah! No.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 وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك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 الله ولمن الله اكبر الله أكبر Ackbar. Oh! Allahu akbar يعلو لمن حمدا ربنا Oh! الله أكبر سمع الله لمن حمد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 استو استو الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين